6- استمع إلى النشيد وأعده مكتبة الصف الصف فيه مكتبة نظيفة مرتبة من قصص لطيفة وكتب ضريفة واضحة الكتابة رسومها جذابة تزيد من مهارتي في الفهم والقراءة بها أسلي نفسي تعينني في درسي